أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل بعض الحجاج يشترون الكفن من مكة أو المدينة اعتقادا منهم أن هذا ينفعهم وكلما مر الحول على هذا الكفن ولم يمت صاحبه فإن عليه أن يتصدق إلى غير ذلك فما توجيهكم حقا هذه, هذه الأعمال لا أصل لها هذه الأعمال لا أصل لها و الكفن يشتريه الإنسان من بلده ومن مكانه الذي يسكن فيه والذي ينفعه في قبره هو عمله عمله الصالح والكفن من أينما اشتراه لا ينفعه في قبره وإنما الذي ينفعه في قبره عمله الصالح قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال يتبع الميت ثلاثة يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان اثنان لا يدخلان معه ولا يدفنان معه في القبر المال والأهل ويبقى واحد وهو العمل فالذي يكون مع الإنسان في قبره هو عمله على العبد أن يكون ناصحا لنفسه ولا يتعلق بتعلقات لا تنفعه بل عليه أن يجاهد نفسه بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى أحسن الله ليكم يقول هل كوني جئت ليغفر الله لذنوبي يعد هذا إخلاصا نعم الحج طاعة يقوم بها الحج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه وطلبا لمغفره الذنوب وطلبا للفوز بعالي الرتب ورفيع المقامات ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأجور غفران الذنوب دخول الجنة إلى غير ذلك من حفزا للهمم حتى يحرص الإنسان على هذه الطاعة وتتميمها ليغفر له ذنبه وترتفع درجته عند الله وليفوز برضا الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله ليكم يقول التصوير الذي لا ينوي به صاحبه رياء وإنما اطلاع أولاده على هذه الأمكنة العظيمة التي لها شأن كبير في الإسلام هل هذا ينافي الإخلاص اطلاع أولاده على هذه الأمكنة العظيمة لا يحتاج إلى ذلك بل إنه سيفتح على نفسه بابا للمرآت عند أولاده وعند غيرهم وهو يريهم تلك الصور يريهم نفسه حتى لو لم يلتقط لنفسه صورة يريهم نفسه بأنه صور هذه الأماكن وأنه راها وأنه وجد فيها وإلى آخرة فليترك ذلك كله وليجعل حجه لله مخلصا له سبحانه وتعالى لا يبتغي على ذلك أي شيء من الأمور الدنيوية من رياء أو سمعة أو غير ذلك نعم صلى الله عليكم يقول هل يجوز والأبناء تربيتهم على حب المساجد وحب البقاع المفضلة وتنمي ذلك في نفوسهم يكون بذكر النصوص والأدلة وذكر الفضائل وتعليمهم التعليم الذي مضى المسلمين عليه من, من أول الأمر بهذه الطريقة يكون تعليم نعم. أحسن الله عليكم يقول هل يجوز لشخص أن يوكل شخصا آخر للحج عن أبيه وإذا كان ذلك جائز فهل يدفع له التكاليف؟ تقديرا في المملكة أو في بلاده يجوز للإنسان أن يوكل شخصا أن يحج عن قريب له عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد من أقاربه يجوز له أن يفعل ذلك وأن يعطيه مالا يكفيه في حجه وفي أداءه لهذه المناسك وقيامه بهذه الشعائر وتنقلاته وطعامه ونحو ذلك يعطيه على ذلك مالا ولا حرج في ذلك لكن عليه أن يحرص في هذا المقام على ذوي الامانه والنصح وان يتحرى وليس كل شخص يصلح أن يعطى مالا ليحج به عن الغير ليس كل شخص يصلح أن يعطى مالا ليحج به عن الغير بل لا بد من التحري والتوخي ومراعاة الشخص الذي يؤتمن على قيامه بهذا العمل أحسن الله ليكم يقول هل يجوز لي أن أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الزيارة له أن يستغفر لي هذا لا يجوز هذا العمل لا يجوز بل نص أهل العلم على أن هذا نوع من الشرك والدعاء والتوجه لغير الله سبحانه وتعالى بالطلب أما قول الله في القرآن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هذا في حياته عليه الصلاة والسلام أما بعد مماته ما لا يطلب منه أما في حياته كانوا ياتونه ويقولون يا رسول الله استغفر لنا فيقول اللهم اغفر لهم يدعو لهم صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة أحب النساء إلي سئل من أحب النساء إلي قال عائشة قال لها عليه الصلاة والسلام إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك أي أنه بعد أن يموت لا يستغفر لأحد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فالذي يريد الغفران والنجاه من سخط الله عليه من سخط الله عليه فالواجب عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسير على نهجه وأن, وأن يحذر من هذه الأعمال التي لا أصل لها ولا أساس. حس الله عليكم يقول هل يجب على المرأة أن تؤدي مناسك الحج مع محرمها أم مع جماعة من النساء؟ المرأة لا يجوز لها. أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير بمحرم لا يحل لها ذلك والرفقة المأمونة من النساء لا تعد محرما الرفقة المأمونة من النساء لا تعد محرما للمرأة فلا يجوز لها لا يجوز لها ذلك ولو أن امرأة حجت مع رفقة مأمونة مع غير دي محرم لها الحج يكون صحيحا لكنها آتمة بارتكابها لهذه المخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل أي حرام لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير دي محرم. أحسن الله ليكم يسأل عن الرمل في في الطواف هل هو في كل الأشواط أم في جزء منه الرمل إنما يكون في طواف القدوم للقارني والمفرد وطواف العمره للمتمتع ويكون في الثلاثة الأشواط الأول كاملة في الثلاثة الأشواط الأول كاملة. والاطباع أيضا سنة أخرى في هذا الطواف وهو في الأشواط كلها نعم احسن الله عليكم يقول هل أخذ المصاحف من المكان المخصص لإهدائه في المسجد النبوي إلى بلادي يعد من الصدقة الجارية إذا أخذت المصاحف قاصدا نفع المسلمين بها لتضعها في مسجدا من مساجد المسلمين أو مدرسة من مدارسهم حتى يقرأ الطلاب وينتفع الطلاب لا شك أن لك في ذلك اجرا عظيما لك في ذلك أجرا عظيما والسهم الواحد فيه ثلاثة أجور أجر لصانعه وأجر لمناوله وأجر لراميه كما جاء هذا المعنى عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه فأنت بحملك لهذا المصحف لتضعه في أحد المساجد أو إحدى المدارس ليقرأ المسلمون ويتعلم الطلاب وينتفع بقراءة القرآن يكتب لك أجر ذلك وفضل الله عظيم أحسن الله عليكم. يقول هل اشترط في الفدية؟ او هل تشترط الفديه على الذي خرج من مكه قبل طواف الوداع أن يخرج من حدود الحرم ام مجرد النيه للذهاب مجرد النيه والعزم على الذهاب دون حصول خروج من مكه لا يضره لا يضره يعني مثل انسان اراد ان يسافر وعزم ثم نبه وقيل له انتبه وذكر باهميه طواف الوداع فذهب وطاف لا يضره ذلك لا يضره ذلك وطواف الوداع واجب من واجبات الحج وإذا خرج الحج من مكة وسافر دون أن يطوف هذا الطواف يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات الحج نعم. أحسن الله عن حكم أخذ مياه زمزم مع الحجاج إلى بلادهم لا حرج في ذلك أن يأخذا الحاج من ماء زمزم ليهديه إخوانه وليشرب منه هو واهله وولد في بلاده لا حرج في ذلك وقد ورد من الآثار ما يدل على جواز ذلك وإباحته نعم حسن الله ليكم يقول الذي يأتي بأركان الحج وواجباته ويكون مقصرا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفيه هذا في أن يكون له حج مبرور؟ ما تركه من سنن الحج ومستحباته يفوته أجره ولا إثم عليه في ذلك ولا إثم عليه في ذلك وإذا حقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الحج وحرص على المتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتجنب الرفث والفسوق يفوز بإذن الله تبارك وتعالى بذلك الموعود الكريم الذي مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يرجع من من ذنوبه كيوم أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نعم حس الله وليكم يقول بعد أداء طواف الوداع مباشرة أذن أذان المغرب فهل أصلي بالحرم أم لا نعم تصلي في الحرم ولا يؤثر ذلك على طواف الوداع وكذلك لا يؤثر على طواف الوداع لو أنك رأيت في الطريق طعاما تحتاجه أو ماء أو مشروبا أو نحو ذلك تحتاجه واشتريته لا يؤثر ذلك وكذلك لو ذهبت إلى السكن وقيل ان الباص مثلا تأخر أو يتأخر ساعتين أو ثلاث أو أربع وأنت تنتظر الباص مستعدا جاهزا للسفر كل ذلك لا يؤثر على الوداع نعم صلى الله يقول هل يجوز الذهاب إلى عرفة قبل صلاة الصبح في اليوم التاسع نعم يجوز الذهاب لعرفة قبل صلاة الصبح بل يجوز أن تذهب قبل ذلك مثلا في اليوم الثامن لكنه خلاف الأولى الأولى أن تحرص على السنن والأمر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو فعل الإنسان ذلك من أجل الزحام أو مراعاة حال الضعفاء والكبار الذين معه أو ما إلى ذلك فإنه لا حرج عليه في ذلك ويفوته بعض السنن التي يؤجر من فعلها ولا يأثم من تركها نام الله عليكم يسأل عن حكم التسبيح بآلة إلكترونية التسبيح الذي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هو عده باليد بدون أن يتكلف الإنسان لذلك آلة يعد بها تسبيحاته او خرزا أو غير ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده ويأمر بذلك ويقول إنهن مستنطقات والتسبيح باليد له فوائد عظيمة وثمار جليلة جدا وهو اعون للعبد على الإخلاص في تسبيحه وإقباله على الله سبحانه وتعالى في ذكره لله عز وجل بخلاف هذه الآلات بخلاف هذه الآلات بل إن تلك الآلات من خرز أو نحوه قد تجعل بعض الناس يحمد بما لا يفعل أو بما لم يفعل فيكون ألف تحريك الصبح مثلا في يده على هيئة المسبح وهو غافل ليس لا يسبح وإنما غافل ولاهي ويده على ما ألف تحرك خرزات التسبيح فإذا رؤي ظن أنه يسبح وحمد على ذلك وهو في الواقع وحقيقة الحال لا يسبح فالشاهد أن تجنب هذه الآلات وغيرها هو الذي ينبغي على الإنسان وأن يكون تسبيحه وعده للتسبيح على نهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ويكفينا في ذلك قول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أحسن الله عليكم يقول نحن جماعة من الحجاج أمرنا علينا أحد أحدا من الجماعة فهل مخالفته مخالفة للشرع نعم إذا أمرتم أحدا عليكم لتنظيم مصالحكم وترتيب تحركاتكم وتنقلاتكم يلزمكم أن تطيعوا بالمعروف حتى ينتظم السير وتذهب عنكم في رحلتكم الفوضى والشحناء والخلافات وما إلى ذلك فإذا اخترتم أحدا وجعلتموه أميرا عليكم لترتيب أموركم ومصالحكم وشؤونكم فإنه يلزمكم أن تطيعوه بالمعروف إذا أمركم بمعصية أو أمر يسخط الله سبحانه وتعالى طاعه له لكن إذا قال نمشي الآن أو نبقى في هذا المكان يومين أو ما إلى ذلك بما يرى أن المصلحة فيه يطاع في ذلك ولا مانع أن مثلا يبين له وجهة النظر الأخرى بالرفق ما رأيك لو فعلنا كذا أليس احسن أن نفعل كذا من وتذكر مثلا التعليلات من أجل كذا ومن أجل كذا لا بأس بذلك نعم أحسن الله عليكم يسأل عن حكم وضع شيء يربط به طرفي الرداء إذا احتاج المحرم عند لبسه للإحرام إلى حزام أو حبل يشد به ازاره أو احتاج مثلا إلى مشبك أو دبوس أو نحوه لي يمسك به رداء واحدا يمسك به رداء لا حرج أما تلك الإحرامات التي وضعت فيها الأزارير ويزرها أمام صدره أربعا أو خمسا فهذا ليس له أن يستعمله لأنه يشبه اللباس الذي صنع على هيئة كالفنيلة ونحوها نعم الله يسأل عن حديث الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير هذا حديث ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا أذكر الآن شيئا عن ليس في ذهني شيئا الآن عن درجة الحديث نعم يقول وكيف يجمع بينه وبين أثر عبد الرحمن بن أبي بكر أثر عبد الرحمن بن أبي بكر مر معنا وهو أنه انتقض وضوءه انتقض وضوءه رضي الله عنه فذهب وتوضا وأكمل من حيث من حيث انتهى ويكون الحديث متعلقا بتحقق الطهارة في الطواف تحقق الطهارة في الطواف فإذا انتقض الوضوء ثم توضأ وأكمل طوافه كان طوافه كله على طهارة وأشرت في اللقاء السابق أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ومن أهل العلم من يرى أن الأمر في ذلك كالصلاة أن الأمر في ذلك كالصلاة وأنه إذا انتقض الوضوء فإن عليه أن يتوضى ويعيد الطواف من أوله مثله مثل الصلاة تماما ومنهم من يرى أنه يكمل طوافه بعد أن يتوضى من حيث انتهى نعم حسن الله ليكم يسأل يقول هل يصلي الحاج الرواتب وقيام الليل أم يكتفي بقراءة القرآن والذكر والدعاء صلاه الرواتب ما كان النبي عليه الصلاه والسلام ياتي بها في السفر والصلاه تكسر في في السفر قد قال ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت لا يعني لو كنت متنفلا النوافل الرواتب التي تكون قبل الصلاه وبعده لاتممت لا الصلاة لا أتممت الصلاة فصلاة الرواتب السنة الا تصلى في السفر أما صلاة الإنسان من الليل أو مثلا صلاة في الضحى أو التنفلات التي ليست براتبه وإنما يتنفل متى تيسر له في غير أوقات النهي فهذا كله لا بأس به نعم صلى الله عليكم. يسأل عن حكم زيارة القبور للنساء هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم بين مجيز ومانع والصحيح من قولي أهل العلم في ذلك المنع وأن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور واللعن هو الطرد والإبعاد الرحمة الله، فالواجب على المرأة أن لا تزور القبور تجنيبا لنفسها هذا اللعن الذي ورد في حديث النبي الكريم، وهو حديث صحيح ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. الله عليكم يقول أريد أن أحج عن أخت المتوفاة، وقد حججت عن نفسي سابقا فهل ينال الحاج عن الغير هذا الفضل والثواب وتكفير الذنوب إذا حججت عن أختك وقد سبقا حججت عن نفسك فثواب الحج يكون لأختك ويكون لك أجر الإحسان إليها والحرص على نفعها وكلما أحسنت في الحج وحرصت على تتميمه وتكميله كان ذلك أعظم في أجرك وثوابك عند الله سبحانه وتعالى أما ثواب الحج فإنه يكون لمن حججت عنه أحسن الله ليكم يقول سنذهب إلى مكة يوم الخميس إن شاء الله تعالى فأي النسك أفضل؟ الأنساك ثلاثة التمتع والقران والإفراد وأفضلها التمتع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري مسدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة والتمتع أن تلبي بعمرة في أشهر الحج ثم تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر من شعر رأسك ثم تبقى حلالا إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. ثم تلبي بالحج أحسن الله ليكم يقول جئت للحج وأريد بعد الانتهاء من المناسك أو أداء هذه الفريضة اشتراء بعض الكتب المفيدة فبماذا تنصحونني هذه النية التي تنويها أعتبرها نية فاضلة ومن أحسن ما يهديه الحاج لإخوانه الكتب النافعة المفيدة التي ترفع عنهم جهلهم بدين الله وعدم معرفتهم بشرع الله سبحانه وتعالى فمن أعظم القرب التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن تنفع إخوانك بعلم يهديهم ويدلهم على عبادة الله وطاعة الله والتقرب إليه سبحانه وهذه أثمى هدية والصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم يلقى أخاه فيقول له ألا أهدي لك هدية فيقول بلى فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا يذكر له حديثا يهديه حديثا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أثمن هدية أن يتعلم الإنسان دينه وأن يتفقه في دينه فهذه أثمن هدية والكتب كثيرة ومتعددة لكن من الكتب المهمة النافعة كتاب الأربعين ورياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى وكتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى فمثل هذه الكتب أيضا كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد عدوهاب وكتاب التوحيد وشروحاته الكتب كثيرة يحرص على أن ينتقي بعضها ويهديه وعندما أيضا تهدي إمام المسجد وخذها فائده ينفعك الله بها عندما تهدي إمام المسجد كتابا نافعا مثلا تهديه رياض الصالحين وانت تعلم أن مسجدكم لا يوجد مثلا في رياض الصالحين وتوديه امام المسجد وتقول هذه هديه جئت لك جئت لك بها من الحرمين وليتك تقرا علينا حتى نستفيد فهذه فائده عظيمه جدا لك ولامام المسجد ولجماعه المسجد خير عظيم خير عظيم فمثل هذه ال الهدايا الثمينة هي التي ينبغي أن يحرص عليها مع أن بعض الحجاج هدانا الله وإياهم يعني يحرصون على شراء أشياء بعضها خرافة بعضها خرافة واشياء لا أصل لها ولا تنفع الناس ولا تفيدهم وهناك من يشتري أشياء جيدة نافعة في أمور الدنيا ولا بأس بذلك أن يشتري لأقرباءه ثوبا أو يشتري لهم عمامة هذه كل هدايا طيبة ونافعة لكن أنفس ما يكون في الإهداء أن تهدي لهم كتب العلم التي تنفعهم وتقربهم من الله جل وعلا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا شأننا كله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 وَرَسُولُكَ محمد صلى الله عليه وسلم وَنَعُوذُ بك من شَرِّ ما استعادك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم انا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينه الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اغفر ذنوب المذنبين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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشتغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين